بسم الله الرحمن الرحيم نون والقلم وما يكفرون ما أنزل نعمة ربك بمجنون وَلَنَجْعَلَنَّ لَهُمْ أَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ وَنَجْعَلُ عَلَى خُلُقِ النَّعِيمِ فَسَتُبَشَّرُ يَوْمَ يُبَشِّرُونَ بمن ظل عن سبيله وهو أحلم بالمهتدين فلا تفع المكذبين وزوا لو ترهن فيدهنون ولا تبع كل حلاف مهين هماز مشاق جنمي للخير محتج بعد ذلك سنين أن كان ذمان وفنين إذا تسمى عليه آياتنا قال أساطير الأولين سمسموا على كما بدونا أصحاب الجنة إذ أغزموا ليصلمنها مسبحين ولا يستسلون فطاط عليها طائف كاووا من و اصبح كفن فترن دم مسيح ان يذوا يقول اليوم عليكم مكتون وغذوا على حرب قادرين نحن محرومون قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون قالوا سبحان ربنا وبنى لو كانوا يعلمون إن المستقون عند رب جنات النعيم أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحرير أم لكم كتاب فيه تجرسون إن لكم فيه لما تغيرون أم لكم أيمان علينا ذالغكم إلى يوم القيامة لما تحكمون سألهم أيهم بذلك جعين أم لهم شركاء فليأتوا بشركائهم إن كانوا صادقين. يوم يكشق عن ساكن ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاتعة أبصارهم ترهقهم دلة وقد كانوا يدعون إلى وهم سالمون فلهم ومن يكذب بهذا الحدود سنستجربهم من حيث لا يعلمون وأم لهم إن أي مدين أم تسألهم أجرا فهم مغرم متقون أم عندهم الغيب فهم يكتبون فاصبر لأكبر ولا تكن تصاحب الحوث في النادى وهو مسروم لولا أن فاذل تباه ربه فاجعله من الصالحين وإن يكاد الذين يقولونك بأضلائهم لما تمعذرك ويقولون إن هو وما هو إلا يشرى لله.